ويمحق الكافرين ومن هذه الحكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين وليهلك الكافرين ويمحوهم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين اظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون في سبيل الله حقيقة والصابرون على البلاء الذين يصيبهم فيه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون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 ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد الا رسول من جنس من, سبق من سبقه من رسل الله الذين ماتوا او قتلوا افان مات هو او قتل ارتدتم عن دينكم وتركتم الجهاد ومن يرتد منكم عن دينه يضر الله شيئا اذ هو القوي العزيز وانما يضر المرتد نفسه لتعريضها لخساره الدنيا والاخره وسيجزي الله الشاكرين له احسن الجزاء بثباتهم على دينه وجهادهم في سبيله اذن ربنا جل جلاله يبتلي العباد بالطاعات ويبتليهم بالمحن فالانسان لما يعمل ما مراد الله انما ينفع نفسه واذا خالف في ذلك فانما يضر نفسه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها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 ولا نصيب له في الآخرة ومن يرد بعمله ثواب الله في الآخرة نعطه ثوابها وسنجزي الشافرين لربهم جزاء عظيم إذن ربنا جل جلاله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وبيده كل شيء وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكاموا والله يحب الصابرين من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرا فما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله وما ضعفوا عن قتال العدو وما خضعوا له بل صبروا وثبتوا والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله وحقيقة هذه الآية الكريمة والله يحب الصابرين وددت من كل مسلم أن يكون صابرا على طاعة الله بأن يأتيها كما هو المراد وأن يكون صابرا عن الحرام فيسركه لأجل وجه الله ويكون صابرا على المقدورات المؤلمة وان يكون صابرا على من حوله من أهل بيته وأن يستحذر المرء أنه بصبره ينال الأجر العظيم وأنه بصبره ينال محبة الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحتمى بذنبه فيأتي بالطاعات والمحبوبات لله لأجل أن يكفر عنه ذنبه وتجاوزنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوزنا الحدود في أمرنا وثبت أقدامنا عند ملاقات عدونا وانصرنا على القوم الكافرين بك فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم وآتاهم الثواب الحسن في الاخره بالرضا عنهم والنعيم المقيم في جنات النعيم والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم من فوائد الايات الابتلاء سنه الهيه يتميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيرهم يجب أن لا يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوه اليه إليه أحد من البشر مهما على قدره ومقامه أعمار الناس وأجالهم ثابتة عند الله تعالى لا يزيدها الحرص على الحياة ولا ينقصها الاقدام والشجاعة تختلف مقاصد الناس ونياتهم فمنهم من يريد ثواب الله ومنهم من يريد الدنيا وكل سيجازى على نيته وعمله إذا العمل والنية ينبغي على الإنسان أن يلحظه غاية اللحظ لينجو بين يدي الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم سلمنا وسلم منا وسلم قلوبنا عما لا تحبه يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته